وَكَانَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالَمْتَ رَفُها إِلَّا قَالَمْتَ رَفُها إِنَّا وَجَدْنَا مات وإن إن على أزالهم مقتلون.